علي يا يا يا والله علي يا اسمك سحر عقلي يا يا وجهنا يا يا هي علي اسمك سحر عقلي, وجنة علي علي علي اسمك سحر عقلي والوجن اي اي اي عليق <تصفيق> الزيا يميننا اي اي اي عليق الزيا اي السحر وف والله ذا السحر وف الغزي قلبي يا تغي يلهونا بالدهاء والله ويه نتغي يلهونا بالدهاء